وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ الْكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجِزِّ اللَّهِ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 Wanu الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ jalle moon. Wanę kasu, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę, ejmanę,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 إنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أين يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاء اما بعد في الحج كَمَنْ المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم سَبِيلِ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ مَعِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ, شاء. إن اللَّهَ عليم حكيم.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 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ بْنِ مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هو سبحانه عما يشركون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 هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم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 Bazalamluhu sakina tawu dla ijiwa i jadahu biżunu dilem tala uja, uja, dla kalimata lady na kafaru sufla, uja kalimata ulahi hialluja, ulahu hakim.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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين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 قل län يصيبنا illa ma كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون illa ihdal وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساة ولا يم phúcون وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم وَلَا ولا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 أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُنَا رَجَاءٌ نَمَّ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَنْقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ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 وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ طوعا من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 تَأْخِذُ مَا يُنْفِقُ قَمَرًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر ما ينفق قُرْبَاتٍ عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملوا صالحا وآخر سيئ أن عسل الله أئمة عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم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 التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون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 فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِذُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ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 فوسيكم عزيز عليهما عنتم حنيص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو لا توكلت وهو رب العرش العظيم